دي و فانينا أصيب أصهر معاه أن نعيش بأوروب خيالي أن نعيش خيالي أصهر معاه أن نعيش بأوروب دي بصاني ايه فايده البت من غير انيس ايه عيش في الدنيا دي من ذربا يتهنى. و... غنانا روح الحائر من غير حبيب من غير حبيب يا طيف علي يا طيف علي Come oh. يا نوال يا دوال في عيونك أشتكي سعي دي. على طول الايالي الايالي. له قريني و تعالي تعاني. حميد مع ورد لي أمالي أنا كنت أحب الحياة وطيف خيالك نديمي والآن بودا وودا و دامنا